يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 إِ اللهَّهَا غَفُور الرَّحيم إِ مَلمُمِنونََّنَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ لَم يَررتَابُ وَجَهَدوا ثَُّ لَم يَْرتَابوا وَجهَدوا بِأَموَالِهِمُ وَأَن فُسِهِمُ